ان ناسئه الليل هي اسد وطاو واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه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 وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا ساهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا